بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين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 وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عبادكم وإني عذت بربي وربكم أن ترجون وإن لم تؤمنوني فاعتزنون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرنون فأسر بعبادهم وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقال ليك وأورثنا هيا قوما آخرين فما بكى عليهم نَجِئُ أُولَاهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمُشْرِكِينَ فَأْتُوا بِآيَةٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَم قَوْمٌ قُتِبُوا وَالَّذِينَ مِنْ قبلهم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 نجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صعبوا فوق رأسه من عذاب الحميم إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تمترون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم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 إنهم <تصفيق> مرتقبون <تصفيق> <تصفيق>